الجواب و ه ا ل ل يبدأ ح ل الشرط الثاني ل ا وهذا ا ا هو من ك ت ر س الفاصل ة الجواب ا ل في ا ل س ا ع ة بين من يقول انها سحر ومن يقول انها ص ن ا ع ة ت أ ل ي ف ا ل ع ل ا م ة الاستاذ الشيخ سليمان ا بن سحمان احد علماء نجد الاعلام حفظه الله ونفع به ا ل ط ب ع ة الاولى في سنه الف وثلاثمئه وست واربعين هجريه مطبعه ل ل المنار فقد ت أ م ل ت ما ذكره ا ل أ خ المكرم حفظه الله من السؤال عن ا ل س ا ع ة وعن تركيبها والموجب لذلك أ ن رجلين تنازعا في ش أ ن ه ا فقال أ ح د ه م ا هي عمل سحر وقال ا ل آ خ ر صنعه من سائر الصناعات ا ل م خ ر و ق ة في هذه ا ل أ ز م ن ة قال ا ل آ خ ر أ ق ل أ ح و ا ل ه ا أ ن ه ا بدعه لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أ ص ح ا ب ه والبدع م ح ظ و ر ة إ ل ى آ خ ر السؤال ف ع ل م وفقك الله لطاعته و أ ح ا ط ك بحياطته وتولاك في الدنيا و ا ل آ خ ر ة أ م امر أ ا ل س ا ع ة قد تكلم العلماء فيها قديما ولم تكن مما أ ح د ث في هذا الزمان وقد كانت م و ج و د ة على عهد مشايخ اهل الاسلام الذين هم ا ل ق د و ة وبهم ا ل ا س و ة في مسائل الدين والاحكام وهم يعلمون انها م و ج و د ة في بلادهم وعند بعض ا ل و ل ا ة والحكام ولم ينكرها احد منهم ولم يتكلم فيها بشيء مما يتكلم به هؤلاء المتمعلمون المتنطعون ا ل ص ع ا ف ق ة المجام الذين تكلفوا ان يتجروا فينا بلا ا ث م ا ن فاذا تحققت هذا وعرفته فاعلم ان قول المنكر ل ل س ا ع ة انها عمل سحر وان اقل احوالها انها ب د ع ة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه والبدع م ح ظ و ر ة قول خ ط أ محض لا دليل عليه من كتاب ولا س ن ة ولا اجماع ولا قول احد من العلماء الذين يقتدى بقولهم في الخلاف والوفاق بل هو قول مجرد عن الدليل ودعوى ع ا ر ي ة من ا ل ت أ ص ي ل والتفصيل ونحن نبين ما ذكره العلماء في ذلك ليزول الاشكال والتلبيس ويندفع ما قصده من التنويه والتمويه والتدليس قال ا ل إ م ا م الحافظ العماد بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره على قوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ا ل آ ي ة فصل حكى أ ب و عبد الله الرازي في تفسيره عن ا ل م ع ت ز ل ة أ ن ه م أ ن ك ر و ا وجود السحر فذكر كلاما طويلا الى ان قال ثم ذكر ابو عبد الله الرازي ان انواع السحر ث م ا ن ي ة فذكرها الى ان قال النوع الخامس من السحر الاعمال ا ل ع ج ي ب ة التي تظهر من تركيب الالات ا ل م ر ك ب ة على النسب ا ل ه ن د س ي ة كفارس على فرس في يده بوق كلما مضت س ا ع ة من النهار ضرب بالبوق من غير ان يمسه احد ومنها الصور التي تصورها الروم والهند حتى لا يفرق الناظر بينها وبين الانسان حتى يصورها ض ا ح ك ة و ب ا ك ي ة الى ان قال فهذه الوجوه من لطيف امور التخايل قال وكان سحر سحره فرعون من هذا القبيل قلت يعني ما قاله بعض المفسرين انهم عمدوا الى تلك الحبال والعصي فحشوها زئبقا فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق فيخيل الى ا ل ر أ ي انها تسعى باختيارها الباب قال الرازي ومن هذا ومن تركيب صندوق الساعات ويندرج في هذا الباب علم جر ا ل أ ف ق ا ل ب ا ل آ ل ا ت ا ل خ ف ي ف ة قال وهذا في ا ل ح ق ي ق ة لا ينبغي أ ن يعد من باب السحر ل أ ن لها أ س ب ا ب ا م ع ل و م ة ي ق ي ن ي ة من اطلع عليها قدر عليها قلت ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم بما يرونهم اياه من الانوار ك ق ص ة ق م ا م ة ا ل ك ن ي س ة التي لهم ببلد المقدس وما يحتالون به من ادخال النار خ ف ي ة الى ا ل ك ن ي س ة واشعال ذلك القنديل ب ص ن ع ة ل ط ي ف ة تروج على العوام منهم واما الخواص فهم معترفون بذلك لكن ي ت أ و ل و ن انهم يجمعون شمل اصحابهم على دينهم فيرون ذلك سائغا لهم إ ل ى اخر كلامه رحمه الله تعالى فتامل ما ذكره الرازي من ان تركيب صندوق الساعات من هذا الباب يعني من باب جعل الزئبق في الحبال والعصي فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق فيخيل الى الرائي انها تسعى باختيارها ثم قال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 وعلم جر ا ل أ ث ق ا ل ب ا ل آ ل ا ت ا ل خ ف ي ف ة لا ينبغي أ ن يعد من باب السحر ل أ ن لها أ س ب ا ب ا م ع ل و م ة ي ق ي ن ي ة من اطلع عليها قدر عليها هامش ومثله سائر الصناعات ا ل م ع ر و ف ة في هذا العصر كالتليفون وهو آ ل ة تنقل ا ل أ ص و ا ت والتلغراف السلكي واللاسلكي و أ م ث ا ل ه ا فكلها صناعات يقدر عليها كل من تعلمها وهي ظ ا ه ر ة غير خفيه ة ا ن ت ى الهامش ونعود الى النص. وهذا ن النص ع و و د الى مما لا اشكال فيه لانه قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ى تعالى في الفوائد فرعون والتخيلات يا بدائع باب الشعبذة ما معناه ان سحر سحرة فرعون من باب والتخيلات كما قال تعالى قالوا و من م سحر سحرة س إما أن ت ل قالوا ي و إ م أن أ نكون و من ألقه أ قال بل ل ق يا ل ه موسى ص ي يخيل إليه ه م من ح ر ه أنها م ت س ع و ق اما ل تعالى قالوا يا و س ى إ م أ ن تلقي و إ م ا أ ن نكون نحن الملقين قال أ ل ق و ا فلما أ ل ق و ا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فذكر أ ن ه م سحروا أ ع ي ن الناس وخيلوا اليهم بسحرهم أ ن ه ا تسعى وهذا بخلاف جعل الزئبق في الحبال و ا ل أ ص ي ف إ ن ه ص ن ا ع ة من الصناعات ورد رحمه الله تعالى قول من قال زئبقا من عمدوا والأصي فحشوها والصناعات المفسرين إلى تلك الحبال من من أنهم بأن هذا صناعة هذا ليست من باب ا ل ش ع ب ذ ة ولا من باب التخيل وقد أ ق ر الحافظ ا بن كثير ما ذكره الرازي من ان تركيب صندوق الساعات وعلم جر ا ل أ ث ق ا ل ب ا ل آ ل ا ت ا ل خ ف ي ة ولم يعترض عليه في ذلك بشيء كما اعترض عليه فيما أ خ ط أ فيه من ا ل أ م و ر التي تقدم ذكرها في السحر وجواز تعلمه ووجوبه وغير ذلك بل ذكر رحمه الله أ ن ص ن ا ع ة صندوق الساعات كمثل صناعات النصارى فيما تتحيل به على عوامهم بما يرونهم إ ي ا ه من ا ل أ ن و ا ر ك ق ص ة ق م ا م ة ا ل ك ن ي س ة المتقدم ذكرها وقد ذكرها ابن القيم في ه د ا ي ة الحيارى وذكر أ ن ه ا من الحيل والصناعات التي أ ض ل ت بها النصارى عوامهم وليست من قبيل السحر كما يظنه من لا م ع ر ف ة لديه ف إ ذ ا فهمت هذا وتحققته فاعلم أ ن المنكر ل ل س ا ع ة لم ي أ ت ي بدليل يمنع من استعمالها ولا ذكر أ ن أ ح د ا من العلماء المعتد ب أ ق و ا ل ه م أ ن ك ر ه ا وجعلها من قبيل السحر و إ ن م ا ذكر أ ن أ ق ل أ ح و ا ل ه ا أ ن ه ا ب د ع ة والبدع م ح ظ و ر ة والجواب عن ذلك من وجوه الوجه ا ل أ و ل أ ن البدع لا تكون إ ل ا في القرب والعبادات التي يتقرب بها الى الله عز وجل والعبادات كالصناعات الذين هم بسائمة الوجه ذ ي ن هم ه أ ش ب الثاني أ ن انها من قبيل البدع و أ ن ه ا م ح ظ و ر ة فما الجواب عن ا ل آ ل ا ت والصناعات والملابس التي حدثت بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه كالمدافع والصنع والات الحرب مما يستعمله الناس اليوم إ ن كانت من قبيل البدع فلا شيئا لم ينكر فلا فلاي ش ا لم فلأي ينكر شيء لم ينكر هذه البدع وما الذي سوغ ّ له السكوت عن إ ن ك ا ر ه ا ان كان مقصوده إ ن ك ا ر البدع الوجه الثالث أ ن يقال لهذا الجاهل لا بد أ ن تذكر شيئا من ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة على الفرق بين جواز استعمال آ ل ا ت الحرب والصنائع ا ل ع ا د ي ة المحدثة بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب و أ ن ه ا من قسم العادات التي يجوز استعمالها وبين آ ل ا ت صندوق الساعات وما والمطاعم وغيرها المصنوعة وبعضها معلومة وأنها والبدع المحظورة من الملابس من من قسم الناس الكل العادات بعضها بأسباب بأسباب ظاهرة العبادات أحدثه لكن لطيفة خفية إذ ا ل م ح د ث ة بعد عهد ا ل ن ب و ة ف إ ن لم يذكر دليلا شرعيا يدل على الفرق بين ما ذكرناه فكيف يجوز له أ ن يتكلم فيما لا م ع ر ف ة له به و ي أ م ر وينهى وينكر بغير علم وقد الفواحش وما وما والإثم والبغي قال قل الحق الله تعالى إنما ما منها ظهر بطن بطن حرم ربي بغير و أ ن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و أ ن تقولوا على الله ما لا تعلمون ومن سوى بين العبادات التي يتقرب بها إ ل ى الله وبين العادات التي هي م ب ا ح ة في ا ل ج م ل ة فهو أ ض ل من حمار أ ه ل ه وقد اعترض رجل من ا ل ج ه م ي ة على أ ه ل ا ل إ س ل ا م بمسائل يطعن عليهم بها في دينهم منها قوله أكثر شرب المحارم ما تستعملونه من شرب القهوة ولبس بدعة ف أ ج ا ب ه شيخنا الشيخ عبد اللطيف بقوله وهذا من أ د ل ة جهله وعدم معرفته ل ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة والمقاصد ا ل ن ب و ي ة و أ ن الكلام في العبادات لا في العادات والمباحث ا ل د ي ن ي ة نوع والعادات ا ل ط ب ي ع ي ة نوع آ خ ر فما اقتضته ا ل ع ا د ة من أ ك ل وشرب ومركب ونحو ذلك ليس الكلام فيه و ا ل ب د ع ة ما ليس لها أ ص ل في الكتاب و ا ل س ن ة ولم يرد بها دليل شرعي ولم تكن من هبيه صلى الله عليه وسلم و ه د ي أ ص ح ا ب ه و أ م ا ما له أ ص ل ك إ ر ث ذ و ا ل أ ر ح ا م وجمع المصحف و ا ل ز ي ا د ة في حف الشارب وقتل الزنديق ونحو ذلك فهذا و إ ن لم يفعل في وقته صلى الله عليه وسلم فقد دل عليه الدليل عليه الشرعي وها ب ذ انتم ل ت ت ع ر ي ف ح ل ل إ ش ك ا ا ط ا ل ا ا عرضت في ل م قد ا وقال رحمه الله تعالى م رحمه ر في ه قوله وها على البولاقي صاحب مصر في مصر أ ن تفعلون م قد ت كغيركم حوادث قد جاءت عن ا ل أ ب والجد كحرب ببارود وشرب ل ق ه و ة وكم بدع زادت عن الحد والعد قال رحمه الله تعالى و أ ع ج ب شيء إ ن عددت ل ق ه و ة مع الحرب بالبارود في بدع الضد وقد كان في ا ل إ ع ر ا ض ستر ج ه ا ل ة غدوت بها من أ ش ه ر الناس في البلد فما بدع في الدين تلك و إ ن م ا يراد بها الاحداث في قرب البعد تبين بما ذكرناه عن الشيخ عبد اللطيف رحمه الله ك ث ا ف ة جهل هذا المنكر وعدم علمه ومعرفته ب ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة والمقاصد ا ل ن ب و ي ة حيث د ع م أ ن العادات ا ل ط ب ي ع ي ة و ا ل آ ل ا ت الصناعيه ة من قسم ن العبادات و أ ا لأنها النبي الله وأصحابه العادات والعبادات وأما قول القائل محظورة لم وسلم ولم قول يفرق على صلى عليه تكن بين عهد ومما يدل على أ ن ه ا سحر أ ن ابن ريس ق ر أ عليها آ ي ة من ا ل ق ر آ ن فوقفت فالجواب أ ن نقول وهذا أ ي ض ا من ا ل أ د ل ة ا ل د ا ل ة على جهل هذا المتكلم و ك ث ا ف ة طبعه و ش د ة غباوته حيث حكم واستدل على أ ن ه ا من السحر ب ح ك ا ي ة لم يسندها من من نقلها عن من يوثق به في دينه في لم يسندها من نقلها عمن يوثق به في دينه وعدالته و ح ق ي ق ة ا ل أ م ر الذي صدر في ق ر ا ء ة ابن ريس على ا ل س ا ع ة أ ن ه ق ر أ عليها بمحضر من ا ل إ خ و ا ن ق ر ا ء ة ط و ي ل ة وجعل يدفل عليها بريقه فلم تقف فلما تبين عجزه وتبين كذبه في دعواه أ ن ه ا سحر أ م س ك عن ا ل ق ر ا ء ة و أ خ ذ ا ل س ا ع ة صاحبها ف أ ز ا ل عنها ا ل أ ذ ى الذي حصل بريقه فيها فقال ابن ريس أ ع و ذ بالله كيف تزيل عنها كلام الله فزعم هذا الجاهل المركب أ ن تفاله ريقه القذر المخلوق هو نفس كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الله سبحانه وتعالى ص ف ة ق ا ئ م ة بذاته ليس هو الريق ا ل م ت ف و ل المخلوق ا ل م س ت ق ب ر وتعالى الله وتقدس عما يقوله الجاهلون علوا كبيرا ولكننا نحمله على الجهل فكيف يستدل بقول هذا الجاهل او فعله مما فعل مع عدم ثبوت النقل على حقيقته في التحليل والتحريم سبحانك هذا بهتان عظيم وقد المعلوم دعواه كان من المعلوم ان دعواه إ ن ه ا انها وقفت ب ق ر ا ء ة ابن ريس عليها كذب و أ ن ه ا لم تقف ومما يبين كذب هذه ا ل د ع و ة أ ن ه ا معنا و م ع م ن يحملها من ط ل ب ة العلم وغيرهم ممن ي ق ر ؤ و ن ا ل ق ر آ ن فلا تقف عند ق ر ا ء ة أ ح د من الناس ثم أ ن ه قد كان من المعلوم إن ك ث ي ر ان م الناس أن كثيرا من الناس إذا اختلت نقض صندوقها ونثرها ثم أ ع ا د ه ا على هيئتها ا ل أ و ل ى وهم لا يعرفون السحر ولا أ س ب ا ب ه ولا أ ن و ا ع ه وقد أ ش ك ل على بعض الناس ما ذكره ابن كثير عن الرازي لما أ د خ ل في مسمى السحر و أ ن و ا ع ه بعض باسمه صناعات العام في اللغة فظن أنه من اللغة السحر في الذي من تعلمه وعمل به كان كافرا وليس ا ل أ م ر كذلك وقد بين ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى بقوله قلت و إ ن م ا أ د خ ل كثيرا من هذه ا ل أ ن و ا ع ا ل م ذ ك و ر ة في فن السحر ل ط ا ف ة مداركها ل أ ن السحر في ا ل ل غ ة ع ب ا ر ة ع ما لطف ا وخفي سببه ولهذا جاء في الحديث إ ن من البيان لسحرا وسمي السحر لكونه يقع خفيا آ خ ر الليل وسمي السحر لكونه يقع خفيا آ خ ر الليل وسحر ا ل ا ل ر ئ ة وهي محل الغذاء هامش كذا في ا ل أ ص ل ولعله سهو ن ف ا ل ر ئ ة جهاز النفس بالتحريك انتهى الهامش النص ونعود إلى النص وسميت بذلك لخفائها ولطف مجاريها الى اجزاء البدن وغضونه كما قال ابو جهل يوم بدر ل ع ت ب ة انتفخ سحره اي انتفخت رئته من الخوف وقالت توفي رسول وسلم ونحري وقال عائشة الله تعالى عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري وقال تعالى سحروا اعين صلى عليه الناس رضي سحري بين أ ي أ خ ف و ا عنهم عملهم والله أ ع ل م وبهذا القدر الذي أ و ر د ن ا ه ك ف ا ي ة لمن كان قصده الحق والله المستعان والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى وآله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين والحمد لله رب آخرها كتبت يوم الله على إلى الدين لله العالمين الأحد نبينا بإحسان آخرها تبعهم أجمعين رب كتبت محمد سنة 1334 ابن سليمان السحمان والمسلمين ابن ابن آمين بقلم صالح الله له ولوالديه ولمشايخه غفر تقارير و إ ج ا ز ا ت لهذه الفتوى فقد ت أ م ل ت ما أ ج ا ب به الشيخ سليمان بن سحمان فيمن س أ ل ه عن أ م ر ا ل س ا ع ة فما أ ج ا ب به هو عين الصواب و أ ه ل الخوض فيها كابن ريس و أ ش ي ا ع ه ممن ارتكب ما نهى الله عنه من التحليل والتحريم ب ر أ ي ه ممن تناوله النص هذه ا ل آ ي ة وهي قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب وهي ق د ي م ة من القرن السادس او قبله م ت د ا و ل ة بين الملوك وقد نص شيخ الاسلام على اشياء م ل ت ح ق ة بالسحر لانها ب و ا س ط ة ع ب ا د ة الشياطين كالسيمياء والكيمياء ولم يتعرض ل ل س ا ع ة لانها من ا ل ص ن ا ع ة ا ل م س ت خ ر ج ة وهذا مشاهد انها ص ن ا ع ة من قوي ادراكه احسن تركيبها وبالجملة من أ ص غ ى الى هؤلاء وكلامهم فقد رضي بافتراء الكذب على الله في التحليل والتحريم اما ه الله ل الزيغ والافتتان وصلى على أشرف الانبياء اشرف و ر س ل ي ن وصفوة ل ل خ ق اجمعين ن بعد ي سيد ن ا محمد ولد ن ن الذابين عن دينه ا واصحابه وآله ل ب ي س فاني و ل ل س ا وسلم س ل ت م اما ا كثيرا بعد ف نظرت ي ن فيما كتبه العالم النبيل والفاضل الجليل الشيخ سليمان ا بن سحمان جوابا لمن س أ ل ه عن ا ل س ا ع ة ف إ ذ ا هو عين الصواب والحق الذي لا شك فيه ولا ارتياب إ ذ المجابل فيها والقائل أ ن ه ا من السحر من أ ض ل الناس و أ ج ه ل ه م بقواعد الشرع وبالتحليل والتحريم ل أ ن من يحلل ويحرم بلا ح ج ة ولا برهان بل بمجرد ر أ ي ه فهو أ ض ل من حمار أ ه ل ه والتحليل والتحريم ن ر ج ع ه م ا وماخذهما من كتاب الله و س ن ة نبيه وما اجمع عليه السلف الصالح و ا ئ م ة الدين و ا ل س ا ع ة ص ن ع ة من الصناعات التي تدرك بالحذق و ا ل ف ك ر ة ليست من البدع ولا من السحر اذ البدع ا ل م ذ ن و م ة ما كانت في القرب ا ل ش ر ع ي ة و أ م ا العادات والصناعات فليست من قسم البدع وقد تداولها الملوك وغيرهم التحقيق أهل من العلماء من يشاهدونها بها بتحريمها ولم ويسمعون أحد مضى إنكائها كذا في الأصل والمعنى لم يبلغن عن أحد من يعتد بعلمه أ ن ه قال بتحريمها ولعله سقط منه شيء انتهى الهامش ونعود إ ل ى النص ولكن إ ذ ا خ ا ض في مسائل التحريم والتحليل من لا بصيره له ولا علم ولا ب ر ا ي ه له ب ا ل ح ل و ل ا ل ش ر ع ي ة وقلده على جهله من هو من عوام المسلمين الذين هم أشباه الأنعام وقع اللبس والتشكيك ولا هؤلاء الصعافقة يلتفت إلى قول هم وقع ولا يلتفت إ ل ى قول هؤلاء ا ل ص ع ا ف ق ة إ ل ا من قل حظه وباع نصيبه من العلم و ا ل إ ي م ا ن والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وصلى وآله وصحبه وسلم نور قلوب والإيمان والقرآن الله على أملاه الفقير إلى الله عبداللطيف عبدالرحمن ثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب أهل العلم والإيمان بالسنة ابن ابن محمد محمد بسم ووقف من اراد هدايته عند الاختلاف ل ا ص ا ب ة الحق والعرفان وحرم المخذولين ب م ن ت ح ل و ه من طرائق الجهل وموارد الخذلان احمده على تيسير ا ل س ن ة و ا ل ق ر آ ن واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ش ه ا د ة ي ت و ا ط أ عليها القلب واللسان واشهد أن عبده ورسوله ولد وعلى آله واصحابه ومن ان محمدا عبنان الله عبده عليه آله تبعهما سيد بعد باحسان اما صلى فقد نظرت في هذا التحرير المفيد والكلام الذي كتبه الشيخ سليمان ا بن سحمان ايده الله بروح منه وسلطان في رد ما قاله بعض ا ل ج ه ل ة في صندوق الساعه ة من ن ا السحر المخرم وانه يحرم على المسلم اتخاذها واستعمالها فوجدت كلامه عف عف الله عنه وافيا بالمرام شافيا للسقام من يحرم عنه على فوجدت عفى كافيا في رد م ن ت ح له أ و ل ئ ك ا ل ج ه ل ة الضغام ط وتهجين ما أ ت و ه وما توهموه واعتقدوه بارائهم ا ل ف ا س د ة و أ ق و ل ه م ا ل ك ا س د ة فجزاه الله أ ح س ن الجزاء ولا يشك من له م ع ر ف ة ب ا ل أ ح ك ا م الشرعيه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 إن الذين ف ت ر وكيف ن على الله ل ا ذ ب لا ل ح و و ن ك يستجرئ ف ي من له نصيب من العقل والدين الجراءه على مثل هذا القول ومن العجب أ ن الرجل الذي اخترع هذا الكلام حتى اغتر به بعض جهله العوام الذين هم أ ش ب ه شيء ب ا ل أ ن ع ا م ينسب هذا القول أعني زعم أن زعم الساعة صندوق من السحر الى ابن كثير على ما اعتقده ب ر أ ي ه الفاسد وهذا يدل العاقل على ك ث ا ف ة جهل هذا الرجل وفساد تصوره لما ذكره ابن كثير فانما ذكره ابن كثير ونقله عن الرازي اوضح شيء في بيان ان ا ل س ا ع ة ليست من السحر في شيء وانما هي من الاعمال ا ل ع ج ي ب ة والحرف التي لها اسباب قد تخفى على من لا يعرفها وقد اجتمعت بهذا الرجل وبينت له خ ط أ ه في ذلك وفساد تصوره لما ذكره ابن كثير انه ينادي بخلاف م د ع ا ه ويشهد بجهله وخطئه فاصر على م ن ت ح له وكابر وعاند ولا يغتر بما تخيله هذا الرجل وراه واعتقده بجهله وافتراه من التحريم بغير ق ج ة من الله ولا برهان إ ل ا من هو من ا ل ج ه ل ة المخدوعين والله الهادي إ ل ى سواء السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله على محمد و آ ل ه وصحبه وسلم أ م ل ا ه الفقير إ ل ى الله سعد بن حمد بن عتيق تمت ا ل م ج م و ع ة وبهذا نكون قد انتهينا من ق ر ا ء ة كتاب م ج م و ع ة رسائل وفتاوى في مسائل م ه م ة تمس إ ل ي ه ا ح ا ج ة العصر لعلماء نجد الاعلام ع ل م من م ط ب ا صاحب ا ت ج ل ل السعودية ة و ح المحمدية الإمام عبد آل سعود ملك الحجاز ونجد وملحقاتها ي العزيز في السنة الإمام الطبعة الأولى آل ملك سعود سنة ونجد هجرية عبد 1346 م ت ب ع ة المنار بمصر